وحتم ذلك وقد تقدم أنه لا يعد من الفرق إلا المخالف في أمر كلي وقاعدة عامة ولم ينتظم الحديث على الخصوص إلا أهل البداع المخالفين للقواعد وأما من ابتدع في الدين لكنه لم يبتدع ما يقتضي أمرا كليا ما ينقض صحيح عنده ما ينقض أمرا كليا لكنه لم يبتدع ما ينقض امرا كليا أو يخرم اصلا من من الشرع عاما فلا فلا دخول له في النص المذكور فينظر في حكمه هل يلحق بما هل يلحق بمن ذكر أم لا نعم هذا هو موضوع الدرس وهو الجواب على هذا السؤال من وقع في بدعة لم تنقض أصلا كليا أو كما قال المصنف هنا لم تنقض أمرا كليا أو تخرم أصلا من أصول الدين هل يدخل في الحديث السابق أم لا يعني هل يلحق بحديث الفرق أم نقول إنه ابتدع في مسألة دون أن يترتب على بدعته هذا هذه نقض أصل من أصول الشرع أو نقض أمر كلي من كليات الدين كما هو معلوم في البدع الجزئية الكثيرة هل نقول إذا ابتدع مثل هذه البدع الجزئية هل نقول قد نقض أمرا كليا من كليات الدين الدين له مقاصد وكليات عظيمة من هذه المقاصد صحة الاعتقاد ومن هذه الكليات حفظ مقاصد الشريعة العظيمة ومنها ما يتعلق بصحة الاعتقاد قضية الإيمان ومثلا إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى ومنها ما يتعلق بأمور الغيب ومنها ما يتعلق بأركان الإيمان الستة وغير ذلك من المسائل الكلية فهذه إذا كانت البدعة وردت على أصل من هذه الأصول ونقضت أمراً كلياً في الدين أو حرمت أي نقضت أصلاً من أصول الدين فإنه بلا ريب يدخل صاحبها في حديث الفرق ويدخل في العموم الحديث كلها في النار إلا واحدة وأما إذا كانت بدعته جزئية فهو موضع هذا الدرس الشاطبي يقول رحمه الله هل يدخل في من ذكر في الحديث أم أن له حكم آخر يعني نقول أنه ابتدع في هذه المسألة ونقول أنه قد ظلم نفسه في هذه المسألة لكن لا تخرج هذه البدعة عن أهل السنة لأنه لم يخرج بهذه البدعة عن أصل من أصول أهل السنة هذا هو موضوع الدرس هذا اليوم وأما بالنسبة للحديث الذي ما زال الشاطبي يقف عند هذه العبارة من كلها في النار إلى واحدة هذا يدل على جوامع الكلم فهذه كلمة جامعة مرة من الدروس السابقة كلام الشاطبي في قوله رحمه الله الحق واحد أخذ هذا من هذا الحديث وقد سبق في ذلك درسا مستقلا. وما زال الشاطبي يستنبط من هذه الأحاديث، من هذا الحديث، من هذه الكلمات الجامعة، كلمات النبي عليه الصلاة والسلام، يستنبط منها هذه المسائل. إذن هنا الشاطبي عنوان لمسألة هذا وحدد الأمر فيها. فقال يدخل في الحديث كلها في النار إلا واحدة، ويدخل في الفرق. المخالف في أمر كلي وقاعدة عامة ثم قال ولم ينتظم الحديث على الخصوص إلا أهل البدع على المخالفين للقواعد أكد ذلك ثم قال وأما من ابتدع في الدين لكنه لم يبتدع ما ينقض أمرا كليا أو يخرم أصلا من الشرع عاما فلا دخول له في النص المذكور يعني ما يمكن أن تنظمه مثلا في فرقة من الفرق يعني ما يمكن تقول مثلا هو مثلا لم ينف الصفات فيمكن تقول معتزلي مثلا هو لا يكفر بالكبيرة دون الشرك ولا يمكن أن تقول خارجي مثلا لا يقول بمذهب المرجئة لم تصل بدعته إلى الإرجاء المعروف اللي هو الفرقة فلا تستطيع أن تقوله من فرقة المرجعة وهكذا في سائر البدع الكلية وهذا الحكم هو العدل والإنصاف هذا الحكم هو العدل والإنصاف لأن الرجل من أهل السنة قد يقع في بدعه كما قد يقع في معصية وقد يخالف في بعض المسائل وقد يقع في الزلة كما مضى معناه فما لم يقع منه نقض لأصل شرعي أو يقع منه نقض لأمر كلي في الدين فلا يمكن أن يصنف في أي فرقة من الفرق السابقة المشهور ومقتضى العدل هنا كما سيئت في كلام الشاطبي أنه إذا أدخل في فرقة من الفرق أن يكون قد ركب على مناط مناطق من مناطاتها يعني يقول بأصل من أصولها باقي السؤال باقي بقي الجواب على السؤال فإذا وقع الاشتباه إذا وقع الاشتباه فمرحكم وهذه كلها سيجيب عنها الشاطبي هنا رحمه الله أيقرى بارك الله والذي يظهر في المسألة أحد أمرين إما أن نقول إن الحديث لم يتعرض لتلك الواسطة بلفظ ولا معنى إلا أن ذلك يؤخذ من عموم الأدلة المتقدمة كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل بدعة ضلالة وما أشبه ذلك يعني يقول هنا أن حديث الفرق يدل على الافتراق في أصل كلي وأمر أساسي إذا وقع الابتداع في الجزء يقول الحديث الفرق لم يتعرض له طيب نحمله على أي حديث نحمله على أي حديث الشاطبي أجاب على هذا السؤال قال نحمله على حديث كله بدعة ضلالة فنقول مثلا خلافه في هذه المسألة وقوله فيها بدعة ونقول قد ابتدع في هذه المسألة لاحظتم ونقول بدعته هذه ضلالة ويكفي هذه وهذا كافي لكن ما نترقى بالموضوع ونقول مثلا هو معتزلي أو خارجي أو رافضي أو من الفرقة البلانية في الغلاة مثلا في في القرافة أو كذا أو كذا ما نستطيع نقم عند هذا الحديث الشاطبي يقول ينتظم في حديث كل بدعة ضلالة أي ينتظم عمله في هذا الحديث لكن ما يلحق بأحاديث بأحاديث الفرق أين عمي تقرب أركمه وإما أن نقول إن الحديث وإن وإما أن نقول إن الحديث وإن لم يكن في لفظه دلالة ففي معناه ما يدل على قصده في الجملة وبيان أنه تعرض لذكر الطرفين الواضحين هذا أيضا تشقيق صحة التعبير للمسألة يقول قد نجيب بجواب آخر ونقول حديث الفرق لم يتطرق للابتلاء الجزئي لكن الشاطبي يقول نبه عليه الحديث كيف نبه عليه الحديث فيطيل في هذه النقطة يقول نبه عليه الحديث أنه ذكر الحديث ذكر الفرق بشر ما فيها وذكر أهل السنة بأحسن ما فيها أنا أذكر لكم الجواب مجملا ثم نقرأه ذكر الفرق بشر ما فيها وذكر أهل السنة بأحسن ما فيها فما كان من الفرق وما فيها من الشرور والآفات ومخالفة الأصول والكليات فهذا ينتظم في أحاديث الفرق وفي ذم الفرق والأحاديث سبقت معكم في هذا الكتاب كثير ومن حقق أصول السنة وصبر عليها وثبت عليها ينتظم في أحاديث الجماعة والأحاديث وسيئة الكلام على الجماعة عند الشاطبي وينتظم في الأحاديث العامة مثل ما أنا عليه وأصحابي وما ورد في مدح أهل السنة ومناقبهم وغير ذلك فهذان الطرفان واضحا الطرف الأول أهل السنة وصفاتهم وأصولهم والمدح الذي وقع في النصوص لهم وأهل الفرق وصفاتهم وأصولهم وانحرافاتهم وما ورد من الذم والتشديد فيهم يقول هذان الطرفان واضحا ما ورد ما وقع في الوسط من الوقوع في بعض البدع الجزئية لا تخرج الإنسان من أهل السنة وتذهب به إلى طوائف الفرق يعني ما ينتقل للخطأ الجزئي إذا أن يصبح خلاف في أصل من أصول أهل السنة فإنك لا تستطيع أن تخرجه منهم وترمي به في شر الفرق وأفكارها وفسادها والعذاب الذي وعدت به يقول إذن الحديث نبه على هذه المسألة يعني كأنه أجاب يعني كأن الشارع الحكيم لما بين أهل السنة وأحسن صفاتهم وبيان الفرق وأسوأ صفاتهم فكأنه نبه على أن من خرج ببدعة من أصول أهل السنة فإن لم تنقض أصلا بقي على أصله الأول ولكنه مذموم أيضا يعني في ذم في تحذير مثال كما سئت عند الشاطبي هنا ذكر القرآن الكريم للمؤمنين بأحسن صفاتهم القرآن ذكر المؤمنين بأعلى صفاتهم هذا طرف وذكر الكفار وأهل الأهواء بأسوأ صفاتهم فمن خرج إلى فسق ماذا تقول؟ هل تقول خرج من أهل الإيمان والإسلام إلى أهل الكفر؟ أم تقوله على فسقه مذموم؟ وفسقه لم ينقذ لم يستحل به محرماً ولم يبطل به واجبا تجعله حراماً فعندك الآن طرف الذي هو أهل الإيمان بأحسن أوصافهم والنبياء عليه الصلاة والسلام وأتباعهم وكل الصفات العظيمة لأهل الإيمان حتى الناس ينتقلون إلى هذا المستوى ويرجونهم وذكر القرآن صفات أهل الكفر والنفاق بأسوأ أحوالهم حتى الإنسان يحذر منها فإذا دخل الإنسان في شيء من الفسق فإنه لا ينتقل من هذا الأصل إلى هذا الأصل وإن ولا نقول أيضا لا حكم له بل له حكم وهو الذم يقال عنه فاسق وفعله فسق ويذم الشاطب يريد أن يشبه هذا الأمر في الابتداع الجزئي بين طرفين ابتداع يقع من أهل السنة بين طرف أهل السنة وأعلى صفاتهم وبين طرف الفرق وأسوأ صفاتهم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 وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنا عليه وأصحابي صححة صححة عندك ما أنا عليه أضف الوقت وأصحابي نعم والثاني طرف الإغراق في البدعة وهو الذي تكون فيه البدعة كلية أو تخدم أصلاً كليا جرياً على عادة الله في كتابه العزيز لأنه تعالى لما ذكر أهل الخير وأهل الشر ذكر كل فريق منهم بأعلى ما يحمل من خير أو شر بأعلى ما يحمل من خير أو شر يبقى المؤمن فيها بين الطرفين خائفا راجيا أيوه هذا هو القياس عند الشاطية على المسألة أن القرآن ذكر أهل الخير بأحسن صفاتهم وذكر أهل الشر بأسوأ الصفات ولا يعني أن من أهل الخير من سيقع في بعض صفات أهل الشر وذكر أهل الخير بأعلى صفاتهم حتى يرجو الإنسان هذه الصفات ويسارع إليها وذكر أهل الشر بأسوأ صفاتهم حتى الإنسان يبتعد عنه فإذا أصاب بعض الشر وقع منه بعض الشر فهذا لا ينقله إلى الطرف الثاني الذي هم أهل الشر على الإطلاق فكذلك فيما نحن فيه الابتداع في مسألة جزئية لا تنقل هذا الذي ابتدع في المسائلات الجزئية عن الطرف الأول التي هي وصول أهل السنة وأخلاقهم وهديهم ونفعهم للناس لا تنقله من هذا الطرف وتؤدي به إلى طرف أهل الشر وهم الفرق والضلالات والفتن والأهواء إذ جعل التنبيه بالطرفين الواضحين فإن الخير على مراتب بعضها أعلى من بعض والشر والشر على مراتب بعضها أشد من بعض فإذا ذكر أهل الخير الذين في أعلى الدرجات خاف أهل الخير الذين دونهم أن لا يلحقوا بهم أو رجوا أن يلحقوا بهم وإذا ذكر أهل الشر الذين في أشد المراتب خاف أهل الشر الذين دونهم أن يلحقوا بهم أو رجو ألا يلحقوا بهم، وهذا المعنى معلوم بالاستقراء، وذلك الاستقراء إذا تم يدل على قصد الشارع إلى ذلك المعنى. الاستقراء سيأخذ من المنهج القرآني. استقراء سيأخذ من المنهج القرآني. الاستقراء معناه التتبع. استقراء معناه التتبع. يعني الشاطبي يقول من تتبع القرآن، من تتبع القرآن؟ وجد أن القرآن دائما يذكر أهل الخير بأحسن صفاتهم في صور كثيرة ويذكر أهل الشر بأقبح صفاتهم فالمطلوب هنا في التوجيه التربوي أن الإنسان يسارع لأن يكون من أهل الخير ويرتفع إلى صفاتهم فإن كان منهم وقصر وقصر في بعض الأمر فإنه لا يقال أنه قد لحق بأهل الشر لأنه يرجو أن يكون منهم ويباعد عن أصولهم الكلية وأسسهم وإن وقع في أمر جزئي فهو لا يزال مع الفريق مع الفريق الأول هذا منهج موجود في القرآن وواضح في مجال التربية الإسلامية ويقويه ما روى سعيد بن منصور في تفسيره عن عبد الرحمن بن سابط قال لما بلغ الناس الأقرب عبد الرحمن بن ساباط صحح عنه أو الصحيح هنا قال لما بلغ الناس أن أبا بكر يريد أن يستخلف عمر قالوا ماذا يقول لربه إذا لقيه استخلف علينا فضا غليظا وهو لا يقدر على شيء فكيف لو قدر فبلغ ذلك أبا بكر فقال أبي ربي تخوفوني أقول استخلفت خير خلقك ثم أرسل إلى عمر فقال إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار وعملا بالنهار لا يقبله بالليل وعلم أنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة ألم ترى أن الله ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم هذا وجل السدل هناك وذلك إنه رد عليهم حسنة فلم يقبل فلم يقبل منهم حتى يقول القائل عملي خير من هذا ألم ترى أن الله أنزل الرغبة والرهبة لكي يرغب المؤمن لكي يرغب المؤمن فيعمل ويرهب فلا يلقي بيده للتهلك ألم ترى أن ما ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتباعهم الحق وتركهم الباطل فثقل عملهم وحق وحق الميزان لا يوضع فيه إلا حق إلا حق يثقل وحق لميزان صحة وحق لميزان إلا يوضع فيه إلا حق أن يثقل إينام وحق للميزان ألا يوضع فيه إلا حق أن يثقل ألم تر أنما خفت موازين من خفت موازينه باتباعهم الباطل وتركهم الحق وحق, وحق للميزان ألا يوضع فيه إلا الباطل أن يخف ثم قال أما إن حفظت وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت وأنت لابد لاقيه وإن ضيعت وصيتي لم يكن غائب أبغض إليك من الموت ولا تعجزه هذا الأثر بعضه مذكور في المصنف ابن أبي شيبة وأيضا أخرجه ابن جريق في تهذيب الآثار في مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إينا. وهذا الحديث وإن لم يكن في الصحة هنالك ولكن معناه صحيح يشهد له الاستقراء لمن تتبع آيات القرآن الكريم ويشهد لما تقدم من أن هذا المعنى مقصود مقصود استشهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمثله إذ بعض أصحابه وقد اشترى لحما بدرهم فقال أين تذهب بكم هذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها والآية إنما نزلت في الكفار لقوله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها إلى أن قال فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ولم يمنعه رضي الله عنه ولم يمنعه رضي الله عنه إنزالها في الكفار من الاستشهاد بها في مواضع اعتبارا بما تقدم وهو أصل شرعي تبيّن في كتاب الموافقات ويظهر والله أصل الشاهد هنا عند الشاطبي رحمه الله استشهد بهذه القصة وإن لم يكن لها سند استشهد بها. لكنها تروى عن عمر رضي الله عنه أن عمر رأى بعض الناس يتوسعون يتوسعون في المآكل والمشارب ونقلت هكذا لكن لم يشترى لحمن بالدرهم إنما يتوسعون يتوسعون في المآكل والمشارب فقال عمر أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها يعني أنه هددهم وخوفهم بهذه الآية لماذا هددهم وخوفهم بهذه الآية حتى يحذرون من الإسراف كان الشاطبي يقول هنا ممكن لو أن الإنسان وقع في ابتداء جزء وإلا لم يصل إلى حد وصول الفرق لك أن تخوفه أيضا لك أن تخوفه بحديث الفرق وهذا جائز في التربية الإسلامية هذا جائز والمطلوب فلك أن تخوفه بأشد ما يكون التخوف لماذا حتى ينكف عن المخالفة حتى ينكف عن المخالفة كما قد تخوف الرجل يقع في المعصية وإن لم يبلغ الشرك تخوفه بخوف الهلاك والفتنة والانحراف والضلال مع أن المعصية واحدة ليست من باب الضلال العام والضلال البعيد لكن التخويف هنا بابه واسع التخويف بابه واسع والترهيب بابه واسع ترهبه وتخوفه مثل ما يصنع الأئمة تجد في الخطبه يخطب حتى يرجع المسجد رجلا، وقد يكون يتحدث بعض الأحيان عن أمر جزئي، لكنه يشدد القول فيه، ويكسر الترهيب فيه، ويعظم الأمر فيه، هذا مناسب للتربيه الإسلامية، لتخويفهم حتى حتى لا يقعوا في مزيد، وليرفعهم إلى أعلى. فهذا منهج أشار الله الشاطبي هنا وهو منهج طيب وشرعي فهنا خوفهم عمر بمثل هذا حتى ينكفوا لا يقعوا في المزيد فلو إنسان وقع في بدعة جزئية لكن تخوفه بحديث الفرق فالتخويف هنا بابه واسع لكن لا تنقله إلى حديث الفرق خلاص لا تنقله إلى حديث الفرق لأن نقله إلى حديث الفرق حكم لا تنقله إلى فرقة من الفرق الضالة لأن هذا حكم والحكم لا بد أن يكون عن بينه وبدعته الجزئية لا تنقله إلى تلك الفرقة لكن لك أن تخوفوا أن لا يكون مثله مثل قول الله تعالى ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة ممكن تقولها للمسلم وإن لم يكن من المشركين مثل قول الله تعالى ولا تكونوا كالذين كفروا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا هذا منهج في التربية لا يمكن أن تقوله أن كافر لأنك أنت قلت مثلهم لأن إذا, قلت لأ إذا تريد أن تقول أن كافر هذا حكم والحكم يحتاج إلى وجود الحيثيات الصحيحة لكن لك أن تقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا تجي الإنسان تقول يا أخي لا تكون مثل الكافرين لأن هذا ترهيب وتخويف وهو مطلوب لكن ليس لك أن تقول أنت من الكافرين إلا بالحيتيات الصحيحة فهذا هو المنهج الذي يشير إليه الشاطبي رحمه الله إيه نعم فالحاصل أن من عدل فرق من المبتدعات الابتداع الجزئي لا يبلغ مبلغ أهل البدع في الكليات في الذم والتصريح بالوعيد بالنار هذا حاصل البحث هذه النتيجة الابتداع الجزئي ما يمكن أن تنقل الإنسان فيه من أهل السنة مباشرة إلى الفرق المشهورة ما يمكن ولا يمكن أن تنقله إلى الذم والوعيد بالنار تقول هؤلاء كلهم في النار بسبب هذا ابتداع الجزئي لا لكن كما أشار الشاطبي في الحديث السابق أنت تنظمه تحت حديث النبي عليه الصلاة كل بدعة ظلاء فتقول يا أخي هذه ظلاء وهذه بدع منك والمفروض أن ترجع لها ترجع عنها أن ترجع عنها ولك أن تخوفه بأحاديث الفرق لكن ليس لك أن تنقله إليها إيه نعم ولكن ولكنهم اشتركوا في المعنى المقتضي للذم والوعيد إيه نعم اشتركوا الذم والوعيد في المعنى العام ليش يشتركوا فيه لأن هذا بتدع والبدعة ظلاله لكن هذا بتدع في أمر جزئي وأولئك بتدع في الأصول والبدعة في الأصول ظلاله لكن أيهما أخطر الثاني إيه نعم كمشترك في اللفظ صاحب اللحم حين تناول بعض الطيبات على وجه فيه كراهية فيه كراهية ما في ما في جهاد عمر فيه كراهية ما فيه يعني فيه إسراف، إيه فيه كراهية ما في اجتهاد عمر مع من أذهب طيباته في حياته الدنيا من الكفار وإن كان بينهما ما بينهما من البون البعيد والقرب والبعد من العارف المذموم بالمذموم بحسب ما يظهر من الأدلة للمشتهد وقد تقدم بسط ذلك في بابه والحمد لله. إيه نعم. هذا البحث فيه فوائد انتهى انتهى هذه المسألة يعني واضح أن الرئيس الشاطبي الآن يقول أن من ابتدع بدعة جزئية لا يخرج بها لا إذا لم ينقض بها أصلا كليا ولم يخرم بها أصلا كليا أو قاعدة من قواعد الدين فإنك ما يمكن تنظمه في حديث الفرق وإنما يبقى أنه من أهل السنة وتقول في بدعة الجزئية أنها بدعة ثم تحاول تصحيحها ما أنكن وترده عنها ولك أن تخوفه بأحدث الدرق لكن التخويف هنا على سبيل الترهيب لا على سبيل الحكم لا على سبيل الحكم مثل ما ترهب الفاسق الفاسق، الظالم، والمبتدع على يكون من الذين كفروا أو مثلهم لكن هذا ليس حكم منك هذا ليس حكم وإنما هو ترهيب وتخويف نعم أقرأ المسألة بعدها المسألة السادسة عشرة أن رواية من روى في تفسير الفرقة الناجية وهي الجماعة محتاجة إلى التفسير لأنه إن كان معناه مبينا من جهة تفسير الرواية الأخرى وهي قوله صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي فمعنى لفظ الجماعة من حيث المراد به في إطلاق الشرع محتاج إلى التفسير مثل الحديث السابق يشير إليه عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة الحديث الذي أخرجه الترمذي وما مثله من الأحاديث الشاطبي سينصب في هذه المسألة بحثا ويقول ما معنى الجماعة ما معنى الجماعة هذا البحث مهم ونأخذ منه يعني ما يمكن ما نستطيع أن نحفظه في هذا الدرس ثم نفرد له درسا خاصا بمشيئة الله ومعونته أي نعم فقد جاء. طبعا هو يقول أن هذا معنى الجماعة في النصوص واضح والضحى النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ما أنا عليه وأصحابه يعني كأنك تسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما هي الجماعة ما صفاتها العملية ما أصولها؟ فكأنه يجيبك يقول أصولها مثل أصول أصحابي رضوان الله عليهم وعملها مثل عمل أصحابي رضوان الله عليهم واجتماعها على الدين مثل اجتماع أصحابي رضوان الله عليهم هذا هو جواب يقول هذا الجواب وردت الإشارة عليه أعد كرام الشاطئ لأنه إن كان معناها الجماعة لأنه إن كان معناه بينا من جهة تفسير الرواية الأخرى وهي قوله وهي قوله صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي يعني يقول هذا واضح بين هذا بين معناه واضح يقول معناه بينا واضح لأنك تسأل النبي عليه الصلاة والسلام من هي الجماعة التي عنيتها يا رسول الله لأن الأمة ستبقى بإذن الله إلى قيام الساعة فتحتاج إلى جواب وأمرت بأن تلزم الجماعة فما هي الجماعة فهذا هو جواب النبي عليه الصلاة والسلام الجماعة ما أنا عليه وأصحابي يعني من كان على ما أنا عليه وأصحابي في أصول العلم في أصول الاعتقاد في العمل في الاجتماع على أمر الإسلام غير ذلك من قواعد الدين فهذه هي الجماعة التي عنيتها. وعناها الشارع قصد إليها الشارع إيه نعم. فقد جاء في أحاديث كثيرة فمعنى لفظ الجماعة من حيث المراد به بإطلاق الشرع محتاج إلى تفسير تفسير للناس اختلفوا في ذلك بعد فيما بعد اختلفوا فاحتاج إلى تفسير ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث مع وضوحه يعني في الجيل الأول ما تحتاج ليش ما تحتاج إلى أمر واضح لماذا لأن الواقع العملي يسند التفسير للنص الجماعة في عهد أبي بكر رضي الله عنه واضح الجماعة في عهد عمر لكن لما اختلف الناس وافترقوا بعد علي رضي الله عنه وثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا فهنا اختلف الناس في معنى الجماعة فاحتاج الأمر إلى تفسير هنا فمعنى لفظ الجماعة من حيث المراد به في إطلاق الشرع محتاج إلى التفسير فقد جاء في حديث كثيرة منها الحديث الذي نحن في تفسيره ومنها ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شيئا فمات ما تمتت جاهلية. هذا الحديث سبق تخرجه وأخرجه البخاري في الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم يكن معصية وأخرجه مسلم أيضا. الشاطب الأنصار يستعرض الأحاديث ثم سيقول رأيه أو كلام أهل السنة بعد ذلك. هذا من الأحاديث. يعني كان يريد يقول هنا الجماعة هي الاجتماع على إمام من أئمة أهل السنة الاجتماع. على إمام يقوم بالكتاب والسنة هذا من معاني الجماعة كما سيأتي سيذكر خمسة معاني للجماعة منها الجماعة جماعة الصحابة رضوان الله عليهم وهي التي سبق فيها الحديث ما أن عليه أصحابي ومنها الجماعة الاجتماع على إمام يحكم بالكتاب والسنة هذا من معاني الجماعة ومنها جماعة العلماء ومنها الجماعة هي الحق ستأتي وهناك قول خامس سأتي ذكره هذه المعاني التفصيلية الخمس هذه سنأتي لها في درس مستقل لكن الشاطئ الآن كأنه يضرب نماذج للمعنى الأول للمعنى الثاني سيذكر الآن ما يتعلق بالمعنى الثالث إيه نعم نعم من رأى من أميره شيئا يكرهه ورد كذا ومن كره من أميره شيئا لكن الرواية المذكورة هنا عند البخاري ما ذكره الشاطبي رحمه الله إيه نعم نعم يقصد إنه من فارق الجماعة الشبرة ولا شيء من فارق الجماعة الشبر شيئا شبرا إيه شبرة صحيح إيه نعم وصح من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال صلى الله عليه وسلم نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال عليه الصلاة والسلام نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال صلى الله عليه وسلم نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال صلى الله عليه وسلم هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدرك فما تأمروني إن أدركني ذلك قالت تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدرك الموت وأنت حتى يدرك الموت وأنت على ذلك وخرج الترمذي والطبري عن ابن عمر طيب هذا أخرجه البخاري في كتاب المناقب رجه البخاري في كتاب المناقب باب علامات النبوة ليش وضع البخاري في علامات النبوة لأن الحديث يدل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام إذ أخبر بشيء يقع وقد وقع بالفعل وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة منها أن الفتن والافتراق ليس خاصا بآخر الزمان أن هذا الحديث يشمل حتى الأوقات المتقدمة عندما وقع الافتراق بين المسلمين ومنها أيضا أن الوصاية في هذا الحديث هو بلزوم الحق قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر هذه مرحلة أخف ومنها دعاة على أبواب جهنم وهؤلاء إمة الفرق لأنهم فعلا اتجهوا إلى تغيير دين الناس ولولا مصابرة أهل السنة رحمهم الله علماؤهم وعامتهم وأمراء السنة لولا مصابرتهم على ذلك لا وقع في العالم الإسلامي ما هو أخطر مما تقرأه في التاريخ الماضي لكن أهل السنة رحمهم الله صابروا علماؤهم عامتهم وأئمتهم حتى خففوا من من غلواء الافتراق وخففوا من غلو هؤلاء الذين هم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها وفي ذكر حالات إذا كان المسلمين لهم جماعة إذا كان المسلمين جماعة وإمام وإذا لم يكن لهم جماعة وإمام كل هذه فترات تمر على التاريخ الإسلامي ليست خاصة بأخر الزمان ليست خاصة بأخر الزمان والتوجيه فيها هو أن يخفف الإنسان الشر ما أمكن فإن كان لهم جماعة وإمام لزم جماعة المسلمين وإمامهم ولذلك ثيرد في تفسير الجماعة كما سبق هو جماعة الناس يجتمعون على إمام يحكم بالكتاب والسنة هذا, هذا من معاني الجماعة هذا من معاني الجماعة وفي الأحاديث السابق من أصول هذا الاجتماع الاجتماع على أصول أهل الحق هذا يدل عليه الحديث ما أنا عليه وأصحابي سيأتي بحث لطيف عند الشاطبي في محا... بل سيذهب وسيقرر ما قرره أهل السنة من أن هذه المعاني كلها ترجع إلى معنى واحد وهذا ما سنكشف عنه إن شاء الله في الدرس القادم هذه المعاني كلها ترجع إلى معنى واحد أي نعم اقرأ برك الله وخرج الترمذي والطبري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خطبنا عمر بن الخطاب بالجابية فقال الجابية منطقة في سوريا قريبا من الجولان تعرف الآن بتل الجابية أي نعم فقال انني قمت فيكم كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال اوصيكم باصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد عليكم بالجماعه وانياكم والفرقه ولا يخلون رجل بامراه فإنه لا يخلو رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ومن سرته حسنته وساءته سيئته فذلك هو المؤمن نعم هذا الحديث رجو الترمذي والحاكم والويهقي وصححه والترمذي والحاكم ووافقه الذهبي وقال عنه أحمد شاكر رحمه الله والألباني رحمه الله حديث صحيح نعم اقرأ بارك الله وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يجمع أمة على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار. هذا الحديث اخرجه الترمذي وصحيحه الألباني وهو أصل عند الصليين في إثبات حجية الإجماع كيف استدلوا بي على حجية الإجماع أصول أهل السنة هو الكتاب والسنة والإجماع الكتاب والسنة والإجماع والقياس القياس هو محمل على النصوص قياس نص على نص. يعني مرجعه الكتاب والسنة قياس الصحيح والإجماع أيضا لابد أن يكون له مستند من الكتاب والسنة هذا الإجماع لابد أن يكون حقا يعني ما يمكن أن تجمع الأمة في جميع أطرافها على أمره باطل وهذا يدل عليه هذا الحديث إن الله لا يجمع أمتي على ضلاله وورد بألفاظ عدة كلها على هذا المعنى وهو دليل عند الوصوليين رحمهم الله والفقهاء أيضا على أن الإجماع حجة معتبرة والدلائل العملية على ذلك أنه لا يزال من يقوم بالحق إلى قيام الساحة يعني مثلا ما يمكن يجتمع العالم كله على الشرك يعني هذا قدر رباني يعني هو حكم إلهي شرعي وقدر رباني كيف يكون حكم إلهي شرعي هذا هو لا إن الله لا يجمع أمتي على طريق لأن ما يمكن أن الأمة كلها تجمع على الشرك والعالم أيضا خارج الإسلام من الأمم الأخرى مشركون فيجتمع العالم كله على الشرك يستحيل ما يمكن يجتمعون مثلا على أصل من أصول البدع المسلمون يجتمعون على ذلك والعالم أيضا يبتدع وينحرف للشرك والكفر لابد أن تبقى ضائفا تعرف الحق وتعرف به وتعمل به وتنصره لابد هذا حكم شرعي تكليفي يعني كلف الله والأمة وقدر النظر الثاني الحكم الثاني حكم قدري قدر في علمه سبحانه بقاء من مظاهر ذلك أنه لا يستطيع أحد أن يستأصلها من الأرض ما يستطيع أحد أن يستأصلها من الأرض يعني شوف عداوات القفار في العالم مهما بلغت ما يمكن أن تستأصل المسلمين يستحيل لأن الله أراد بقاء المسلمين إلى قيام الساعة الفرق على كثرة عداوتها وحروبها للإسلام بعض الفرق ناصبت أهل السنة قاتلتهم لم تستطع أن تقضي على السنة فيبقى الإسلام العام وتبقى السنة محفوظة بأمرين بقدر شرعي وهو أنه لا يمكن أحد أن يستأصل أهلها وبحكم شرعي وهو هذه الأحكام أن تترتب عليها هذا أيضا من معاني الجماعة متى ترفع إذا رفعت المصاحف إذا رفعت المصاحف ورفع العلم إذا رفعت المصاحف ورفع العلم خلاص ما بقي علم ومن دموة الأصول أهل السنة ما هي موجودة فتقوم الساعة على شرار الخلق وهذا من البشائر أيضا هذا من علامات النبوة من الذي نبأ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هذا من علامات النبوة وكل الحروب اللي ضد المسلمين في العالم ما يمكن أن تصل إلى استئصالهم وقد وقعت في العالم الحروب يشيب لها الولداء وبقي الإسلام وبقي أهل السنة والحمد لله إينا. وخرج أبو داود عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر قيد هذا بالكسر من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه هذا سبق الكلام عليه الحديث أخرجه الترمذي نعم وعن عرفجة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول سيكون في أمتي هنات وهنات فمن أراد أن يف فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان هذا الحديث أيضا أخرجه مسلم وعرفه ابن شريح الكندي إيه نعم اختلف الناس في معنى الجماعة المرادة في هذه الأحاديث على خمسة أقوال كثير من الأحاديث هذه سبق الكلام عليها في الدروس السابقة وجدد الكلام الشاطبي جدد الشاطبي الكلام عليها هنا حتى يربط بها هذه المسألة فذلك التكرار محمود في بعض الأحيان أنك تحتاج أن تذكر الحديث هنا تستنبط منه أشياء تحتاج أن تذكر هنا تستنبط منه أشياء وهذا بالنسبة يفيد طالب العلم أنه يجدد المسائل في ذهن ويدكره بها الشاطبي يعاد بعض الأحاديث التي سبق ذكرها حتى يؤسس هذا البحث المهم الآن أعطاك تصور وجعل الأحاديث اللي في الجماعة بين يديك فأنتم تراجعونها إن شاء الله ثم سيبدأ بحث درس مستقل قال فاختلف الناس في معنى الجماعة المرادة في هذه الأحاديث على خمسة أقوال سيكون هناك درس مستقل في عرض هذه الأقوال بحث طويل ينتهي إلى صفحة 76 من 70 إلى صفحة ستة وسبعين فنجعل له درسا مستقلا بمشيئة الله وأستقبر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وفيه دخن أي فيه بعض الشر قول النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دخن أي فيه بعض الشر لكن بقي فيه خير كثير يقول هنا يقول أحد المفكرين المحسوبين على الفكر الإسلامي أن من أسباب ضعف المسلمين والتناصر بينهم هو خوضهم فيما نهاهم الله عنه من الخوض في القدر والبحث في أسماء الله وصفاته فظهرت القدرية جهامية ومعتزلة وسلفية وكل هذا من الفرقة وتمزيق الصف الإسلامي نقل هذا الكلام من جريدة من بعض الجرائد والفاظ للدكتور الذي يعمل وكذا وكذا طيب فماذا تنصح طلبة العلم وترد على أولئي المرجفين الذين شككونا في عقيدتنا على الجواب ما سمعتم من كلام الشاطبي إن هذا الكتاب من أوله هو جواب على مثل هذا على هذه المقالات الذي أنشأ الشر والفتن في العالم هو المسؤول، فعليه العهدة، والذي يقاوم هذا الشر ويصحح للمسلمين عقائدهم، واليدعو الكفار إلى الحق الذي أنزله الله هو الممدوح هم يعني بعض الناس يريد أن يحمل الفرقة أسباب الفرقة أهل السنة، وهذا من الجدل المذموم، هذا من الجدل المذموم، مثاله عندي الذي يأتي مثلاً يجد قطاع الطريق. وأصحاب الانحرافات والظلم والعدوان على الناس سواء كان ظلما معنويا أو ماديا ثم ينقض أصولهم ويحذر الناس منهم بل ويعاقبهم ثم يجي واحد يقول لك يا أخي أنت فرقت الأمة هذا ليس صحيح هؤلاء يمثلون أفكار منحرفة معنى أفكار منحرفة أنها تضر بالناس أكثر من الضرر المادي بل أكثر من ضرر الفسق طيب من الذي انشاها من الذي انشاها هل كانت موجوده عند النبي عليه الصلاه والسلام على المجتمع اللي يقول النبي عليه الصلاه والسلام ما انا عليه واصحابي هل كانت موجوده عند الاهل السنه في العصر الاول من الصحابه رضى الله عليه هل كانت موجوده عند علماء السنه في العصر الاول فلماذا تحملهم المسؤوليه فعلماء السنه لا يتحملون هذه المسؤوليه لا في العصر الاول ولا في اي عصر حتى قيام الساعه الذي يتحمل هذه المسؤولية هم هؤلاء الذين تركوا الكتاب والسنة ووقعوا في البدع والخرافات والضللات هذا الشاطبي أشار لهذه المسألة وقال الذي يتحمل العهدة يعني المسؤولية هم الذين خرجوا عن الكتاب والسنة هم أصحاب الفرق والضللات وهذا الإيراد أو هذا الاعتراض ضعيف ممكن أن يعترض بأهل الشرك في العالم الآن ويقول والله المسلمين في العالم فرقوا المسلمين ممكن أهل الشرك يعترضون بهذا ويقولون والله المسلمون يريدون الشريعة وفضيلة وأحكام شرعية ولا يريدون الرذيلة ويريدون حكم بالشريعة ويريدون حكم بالعدل وعندهم المرأة وضع خاص وعندهم يحرمون الربا ويريدون كذا وكذا وهم اللي مسببين المشكلة في العالم لو أنهم مع مع العالم مع الكفار والمشركين يحلون الربا وضع المرأة عندهم مثل وضع المرأة عند الكفار وما هو لازم يطالبون بشريعة خاصة ويعيشون مع العالم كان ما صارت مشاكل ما ممكن واحد يجي تفلسف ويقول للناس الكلام لكن كلام لا يسمن ولا يغني من جو مثل اللي يقول لك يا أخي عيش مع اللصوص أصحاب المخدرات أصحاب الدنيا والظلم والفساد وخلك محم يعني ما هو لازم أنت تفترق عنهم لا نقول افتراقك عنهم ومفارقتك لهم مطلوبة شرعا فذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا فرق بين الناس ولو لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الناس لبقية الجاهلية والأسلام تعبد إلى يومنا هذا فمثل هذا الكلام الذي يقال يقول بعض المفكرين يقولون من باب العجلة أو أن قضية نفسية يريد يجمع الناس على أي شيء الناس إذا لم يجتمعوا على الحق أحد أمرين إما نجتمع على الباطل وهذا شرق ولا يمكن في الأحاديث السابقة لا تجتمع عن متى على ظلم وإما أن يبقى في الناس يبقى في الناس أهل خير وأهل شر وأهل سنة وأهل بدعة وهذا خير من أن يكون الناس أهل شر كلهم أو أهل بدعة كلهم أن تبقى طائفة في الأرض تعبد الله عز وجل على الحق ثم تهدي البشرية إلى ذلك لا شك أن ذلك هو الخير والهداء وهو ما يتمناه كل عاقل وستكون هي منار هداء لمن أراد الهداية أما مثل التفكير هذا التفكير اليأس أو تفكير الشبهة والأهواء أن ما دام الناس يعني خل الناس أمة واحدة ولو على الباطل ولا الانحراف هذا كلام لا يقول به ما يكفل به عاقل ونسأل الله عافية لنا ولكم ونستأذنكم صلى الله وسلم على بينا محمد وعلى آله وصحبه أشهر